السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تلقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأي علمنا ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا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 كنا نقف مع تلك الايات الكريمات والتي وردت في ثنايا هذه السوره الكريمه والتي قسم الله سبحانه وتعالى فيها اهل الاخره الى قسمين قسم طغى واثر الحياه الدنيا فالجحيم هو الماوى وقسم خاف مقام ربه ونسال الله ان نكون منهم ونهى النفس عن الهوى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 ولا قلت لكم يوم القيامه له اسماء متعدده وكل اسم له مدلوله هذا الاسم الذي نحن بصدده الساعه سمى الله يوم القيامه بالساعة قال اهل العلم ذلك لثلاثه امور الامر الاول قربها وكان ما بيننا وبينها الا ها ساعه قربها وكان ما بيننا وبينها الا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 برت يوم وديه إذا يبدأوا مثلاً الساعة تسعة صباحاً تليفين خلص آخر النار صار أربعة خمسة كل القضية على الأقل تأخذ لها ساعة وبتبقى في واقع محددة أنت ستسأل عن تفاصيل عمرك كل إنسان عن تفاصيل عمره في اللي أعد ألف سنة على حسب أعمار الناس في اللي أعد خمسمية وفي اللي أعد ميتين وفي اللي أعد مائة وفي اللي أعد خمسين وفي اللي أعد ثلاثين تعطي سأل نفسك وغبالك ده هيستقطع وقت قد إيه يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلص إلخصها في حرف وكلمتين أو ثلاث كلمات إن الله إيه؟ سريع الحساب تعطس سريع الحساب دي تفصل فيها في قد إيه ما تشغل شبالك بقى, بقى إن الله إيه؟ سريع الحساب وعشان كده بعض أهل العلم قالوا سميت ساعة لتفصل لسرعه فصل الله بين العباد فهي لم تلبث ايضا الا ها ساعه يا عم بحسب زمن بتاع الدنيا ده فلا تشغل بالك ربنا يعني الناس دي اد ايه وحسبهم ما تشغلش بالك بده انت بتتكلم عن قادة الدنيا وعني وعنك لكن حينما تتكلم عن الله رب العالمين فالامر اذا اسند الى الله فهو اهون ما يكون ابا ان الله سريع ليه سريع الحساب خلاص الامر الثالث اللي قالوا قالوا ايضا دلاله على هوان امرها على صاحب قيامها اللي هو مين ها الله امرها عند الله ايه ها, ها هين بسيط ليس كما يعتقد البعض قيام الناس هيحتاج الى كذا حساب الناس هيحتاج الى كذا دخول الجنه احتاج الى كذا دخول النار احتاج الى كذا كل هذا على الله هين وايه أهوى مما يكون ولذلك سماها ساعة من هنا قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها امتى هتكون ام ده السؤال هذا السؤال لا محل له من الإعراب أنا قلتلك فيما مضى هناك ما يسمى بالعلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضض ولا المفروض أعرف امتى هتقوم الساعة ولا المفروض أعرف انا هستعدلها ازاي مش كده ولا؟ ليه يبقى المهم عندي ايه اه؟ مش امتى بل العقل يقول ان من حكم الله ان يخفي وقتها ان يخفي ايه وقتها ليه حتى يكون كل انسان منها على وجل وحتى يعمل كل الناس لها مش كل واحد بعطف عطف دماغه اصلاح تبقى يوم كذا الساعة كذا اه طب لا ممكن ابقى موجود طب لما عطب بقى نايم وقبل منها بساعة قبل منها بيمين قبل منها بثلاثة اتوب الى الله لا القضية حتى يعمل الناس لها فقضية انك تعرف متى ومتى ومتى, ومتى, ومتى. هذا علم لا ينفع وجهل لا يضض الاصل انت لها ولا لا انت هتقدم لا ولا لا يا اخي قد تأتي في زمان لست انت فيه مطلقا يعني اهل الكفر بيسألوا متى الساعة الحد الوقت لسه مقامتش يوم لما يجي يقول له طيب الساعة هتقوم بعد خمس قروض صح كده بعد خمس قضوط ده يفيده في حاجه هو أهم حاجة, إيه؟ اهم حاجه ايه اجله هو هو هيموت امتى طيب ولما ياتي الاجل هو قدم ايه هذا واهم شيء ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليه يسالونك عن الساعه ايام مرساها متى وقتها ومتى مستقظها يوم ربنا يقول له فيما انت من ذكراها يعني انت لست على علم بها ولا بذكر وقتها بالشغلتك مش, مش عملك مش داخل في حدود علمك ده مش داخل في حدود علم النبي وده بيؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الحق ليه الكذاب الداعي يعمل ايه بقى لما يتسائل بيعمل ايه واحد كذاب لما يتسائل هيعمل ايه اقول لك الاب لغة العصر هيفبرك الإجهاب هيغرم ايه لو قال لهم بعد خمسمائة سن هيغرم حقا ما هو كذا هيغرم ايه هيغرم ايه ولذلك من دلالات كذب الرجل انه يجيب عن كل ما يسأل بدلالة على انه زي ما قال اهل العلم كذا قالوا حتى رجل العلم اذا اجاب عن كل ما يسأل فهو اما مجنون واما كذاب اما مجنون واما كذاب ليه ليس هناك على وجه الارض من حصل العلم ها كلهم حتى انبياء الله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 اعلم من النبي فالخاطر كان وليا وموسى كان نبي مين اللي راح يتعلم من مين تروح طبعا البسيط الغلبان اللي مش فاهم حاجه يقول له اصحيح ده النبي راح يتعلم من الوالي ولذلك عندهم كده ان الاولياء ارقى واعلم من الانبياء وعندهم قاعده بيقولوها يقول لك كده خضنا بحورا وقف الانبياء بسواحلها يبقى الوالي خاطف بحور علم النبي ما يوصلهاه وش واقف ها على الساحل على الشاطئ ما يوصلش خذنا بحورا وقف الانبياء بسواحل قولوا تعال يا خرفان يلي ما بتفهمش هو كون الخاضر يبقى عنده علم بثلاث مسائل او اكثر ليس عند موسى ده يعني انه اعلم موسى ده السؤال الان انا لو عندي علم بثلاث اربع خمس مسائل وهقول له كلمة يعرفه مش مثلا الشيخ الألبان الله الرحمن ده معناه ان أنا اعلم منه ده السؤال ده معناه ان أنا اعلم منه اذا كان عندي علم خمسة ليست عنده فهو عنده خمس تلاف ليست عندي يا حبيبي فده لا يقتضي ان ده مين اعلم من مين ما تتحسبش كده ولذلك سيدنا الخاضر حسمها مع نبي الله موسى قال له ايه في الحديثة كده قال يا موسى انت على علم علمكه الله ليس عندي وانا على علم علمنيه الله ليس عندك تفهم من ده إن ان موسى عنده ما ليس عند الخضر ده باعتراف الخضر وان الخضر عنده ما ليس عند ها موسى ما تقدرش تقول بقى مين اعلم من مين يا ترى اللي عند موسى وليس عند الخضر اكثر يا ترى لذلك ما بتحسبهاش كده ما تتعسبش ان انا معنى ان يبقى عندي علم المساله وغاب عن قرين لي ان انا اعلم منه او العكس او العكس ولو قلت زمان كنت في ندوه ومعي اخي وحبيب الدكتور ده زكريا وانتم عارفينه وبعدين خلاص جاءني سؤال من الـ من, الـ من الاسئله اخ قاعد عن حديث وصحه هذا الحديث فقلت والله ما مر علي قمعانا بقى يعني جاهبذ من جاهبذ الحديث يجيب وأحلت السؤال عالدكتور رضا فرح مجاو راح طلع واحد من تلامز الدكتور رضا أعجم وواحد من تلامزات راح غامزه قالله شوفت مشوتي لك الدكتور رضا أعلم منه خلاص يا حسابك كده ها ها ها والنادوة شغال راح جايلي السؤال للدكتور رضا فراح الدكتور رضا ما السؤال كده قال طب الا بحيلي السؤال ده على دكتور عبد الله راح تلغ غ هي هي القضية كده هي. هي القضية مش كده اللي بيحسبها كده ده مش فاهم اللي بيحسبها كده ده ده مش فاهب هو عنده ما ليس عندي وأنا عندي ما ليس ها عنده احنا بلنا تكامل يا مش قضية مين أعلم من من مين ما تتحسبش كده ابدا فما في إنسان على وجه الأرض حصل العلم ها كله لتمام العلم وكمال العلم لله وحده بس بس لله وحده ولذلك رب حكم على الكل وما اوتيتم من العلم إلا قليل كده فدي مسألة بغى أن نعلمها فعلم هذه المسألة اللي هي بقى علم الساعة مش عند النبي ولذلك ربنا يقول له فيما أنت من ذكره يعني بيسألك ليه وأنت لست على علم بوقتها وأنت لست على علم بوقتها لست على ذكر بوقتها خلاص ما أنت على علم بهذا؟ ده دا مش داخل في حدود علمك ليه؟ ده القرآن فصل زا مولتلك ولو هو كذاب كان فابرك؟ لكن يشوف عشان هو نبي وعرف إن ده ممكن يناله من شخصه مل يقول لهم أنا ما عنديش علم الساعة وعلمها عند الله الناس مشي تقول ما هوش ها؟ ها مش هو إيشها ها ترى مش عارفه دي أقوى دلاله على إنه نبي لإن لو كذاب داعي كان يعمل إذا مولتلك كان خرج من هذا وفبرك اللي وخلصت على كده. وخلصت على كده لكن ما يقدرش ما يقدرش ليه القران نزل عليه كده ان الله عنده يا سلام ان الله ده تاكيده عنده شوف العنديه دي خلاص قصرت الامر على الله علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت والدالك قالوا خمس علمها ايه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 من ذكرها ولذلك رب الرحمن لهم إلى ربك إيه منتهى يعني منتهى علم الساعة التوقيت بالساعة لمين ها لله عند الله وحده عند الله وحده عند الله وحده إلى ربك منتهى يبقى ليس من وظيفتك أن تعلم أم الوظيفة إبا إنما أنت منذر من يخشى إنك أنت منذر من يخشى يبقى مش وظفته يقول لك الساعة يوم كذا في شهر كذا مش وظفته إن لما وظفته يبقى وظفته يبقى ها أن ينذر الناس بالساعة وما حدث فيها يعني يخوف الناس خلي بالك في قيامة في حساب في جنة في نار خوف يخوف وهنا برضو غلب لإن الساعة مش كلها انذار ساعة فيها نذاره وفيها ايه ها بشارة يعني القيامة فيها نذارة بنض وعقاب وكذا وكذا وكذا وكذا وفيها بشارة بجنة وفرحة ونعيم وما إلى هذا لكن هو لا يغلب جانب النذارة لأن احنا قلنا الحديث موجه إلى إيه إلى, إلى أهل الكفر الحديث موجه إلى أهل, أهل الكفر. وده موجه إلى الكفر فيغلب جانب النذارة عشان كده قلت لك الدعوة كده الدعوة كده مقام اللي أنت بتتكلم معاه إيه محتاج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 ما أنت بتفقد دم اتنين واحد بتقوله خلي بالك في جهان وفي بعث وفي نشوب وفي حساب عسير وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وفي لافة نذاعة للشّاو في تقوله كد واحد يبكي ويرق قلبه وينصلح حاله والتاني يقولك أبا خدنا على جناحك يا عم تصدعش دماغنا ما احنا دخلين جهنم دخلين بتلاقي دا ولا بتلاهوش اللي هو بقى القرآن قال عليهم ايه بقى سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم تقول زي ما تقولش واللي بتقوله ملوش مكان عندنا ملوش مكان عندنا يبقى سواء عليهم انذرتهم ام لم ايه أم لم, ام لم تنذرهم فده مش هيتأثر عشان كده وضع الله سبحانه وتعالى النذارة في اهلها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 ولا يخاف ولذلك ربنا قال انما تنذر من خشي الرحمن بالغيب كده انت بتنذر مين, إليه؟ ده مين اللي هيتاثر مين اللي هينتفع لكن زي ما قلت لك في قطاع من الناس مهما تقول مهما تقول طب احنا البنابو عبد الالفه اللي كده اتقوا الله طب ده انت عندوك واحد مات هو طب خلي بالكم ان تحصلوا وان تحضروا كلك وكلكم رايحين ورا منه فوق وباء تاني يوم روح مطلعين لك بال مش هنسيب الفن مش هنسيب الإبداع آه دول بقى والعازب الليك بالات دول الجبلات اللي مهما انظرت لا لا خلاص ماتت قلوبهم ماتت قذوبهم مش هيتغيروا مش هيتغيروا مش هيتغيروا يبقى النبي بعث علشان ينذر من يخشاه من اللي يستفيد هو فعلا يخشاها شكرا رب الله حصل في النظار فيه. هو بينذر كل الناس لكن فعلا هذه النظارة لن تتحقق ولن تحقق ثمرتها إلا مع من يخاف زي ما قلت لك لما تجي السيدة ماريا وتبقى فتاه بك في مكان بمفردها وفجأة يطلع لها واحد البنت الشريفة العفيفة أول ما هتخاف هتخاف على عرضها كذلك مكان هي بمفردها يسال الله راجل اول ما تخفى تخفى على عرضها العرض كان عندهم غالي بزاف دلوقتي وخد بالك كان زمان يقولك مش عارف شرف البنت زي عود الكبريت لا يا عم شرف البنت زي اللبانه ما فيش مشكله عندهم والمساله بقت لا يبالون لا يبالون فشوف اول ما شافته قالت اني اعوذ بالرحمن منك هجعل الله بيني وبينك اوعي تقرب لي ولا تضرني بس خبالك ان كنت تقي ان كنت تقي يعني بتقول اجعل الله بيني وبينك ان كنت من اهل التقوى تما تقول من غير ما تحط القدة اجعل الله بيني وبينك وخلاص هل لك ما هو مش هتاثر فيه الحته دي الا اذا كان ايه تقي لو فاجر هتقول اعوذ بالله منك ولا الكلام ده ياصر على جيب معاه ولا يجيب معاه ولا يجيب معاه فاجد ولا يجيب معاه زي ما قلت لك واحنا في في لاوغلي والله كانت اخ كده لما جه كلب من كلاب قبل الدوله بيعزمه فبيكهربوا في في العضو التناسلي بتاعه فحاجه مؤلمه جدا فواخر يا رب ده لو عنده ذر الدين الكلمه دي زلزله تهزه تهزه لكن رد عليه بمنتهى بساطة كده واسمع وهذا بيؤذله مش تحكالي قال له خلي ربنا ينفعك خلاص خلاص فخلصت يعني انت بتكلم في مين بقى انت بتكلم في مين ما باتت قلوبهم وعقولهم لا يتأثرون خلاص انتهى قلوب ميتة قلوب ميتة اللي ربنا في ناس قال عليها كده ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ايه فهي ايه كالحجارة او اشد قص في ناس كده قلوب اقصى من الحجر مهما انتكلم معها خلاص انتهى القلب القاسي ده حاجه فظيعه فتنذر مين تكلم مين فهو مش فعلا فعلا لن يكف عنها ولن يقبل استعاذتها الا اذا كان ايه ها؟ تقيه غير كذا لا كذلك لن يقبل النذارة الا من كان من اهل الخشيه من الله اما ان لم يكن من اهل الخشيه من الله لو اعدت خمسمائه سنه تنصح تنذره لن يتغير قلب قاسي لن يتغير اذن الله سبحانه وتعالى يبين ان وظيفه النبي أنه إيه؟ ها؟ منذر مش جاي علشان يقول للناس هي الساعه كذا لا ده جاي علشان يقول لك خلي بالك ده فيها اهوال وفيها كذا فيها حساب فيها عقاب ولذلك السؤال متى ده ملوش محل من الاعراب خلاص عشان كده عندك حديث يسوع اي البخاري كان من اجمل الاحاديث يعني هتيجي في اخر الحديث كده يقول لك لم يفرح الصحابه بحديث كفرحهم بهذا الحديث حديث البخاري ان يأتي اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي يا رسول الله متى الساعه الساعه إمتى هذه السؤال مش قلت لك زمان انا عملت محاضره اسمها فن السؤال فن السؤال إن اللي انت السؤال ده مش, مش حاجه تضيع بيها وقت وتستهلك بيها وقت وتبالي الناس انك بتسأل لا فن السؤال تعرف ازاي تسال تعرف إزاي تسأل بحيث اني اجابت السؤال تفيدك وتفيد ها السامعين مش استهلاك وقت مش استهلاك وقت ليه ليه برضه في كده كتير من الناس اسئلتها تفرس تفرس وهي طرح سؤال اه. كلب اهل الكهف كان اسمه ايه ولاي ورقه وسط الاسئله كده طب يعني هتعمل ايه هتسمي الكلب بتاعك على اسم مثلا ولا ايه يعني ده هياثر معاك في في فرائض الوضوء ولا في سنن الياء لولو يا عم انت عايز ايه يعني في ايه. ايه, ايه, الاسئلة ايه الاسئله دي ايه الاسئله دي اطلع مين اللي حفر بئر زمزم يا عم العرب عثمان احمد عصمال. انت ايه يعني ده ده ده ده بقى فادك في ايه يعني ما انا يعني ده هيقدم معاك ولا هياخر في ففي ناس كده بتسيب وخلاص يا عم اسال في اللي في واللي فيدي الناس واللي فيدي الناس وفي أسئلة فيها افتراضات خطيرة جدا اللي رب على لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوق ده نهي عن سؤاله مالوش لازمة مالوش لازم، فشوف النبي أراد من له لما تسأل يسأل صح، فهو جاي يسأل يا محمد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام متى الساعة قال ويح ان الساعة آتية لا ريب فيه لا ريب فيه ولذلك يا أخي بسألو عن إيه دشوف ربنا ليه يسألونك كأنك حفيٌ على كأنك إيه حف يعني تعرف عليه كأنك حفي على يا ريت كأنك حفيٌ على الحفي اللي هو الشافوق يعني فك فا ف... يسألونك وأكن أنت مخبي عليهم عشان خايف عليهم أكن أنت مخبي عليهم عشان أنت إيه هه وهو كان النبي مخبي عليهم عشان خايف عليهم يعني هو مخبي عليهم مش عشان عليهم خاف عليهم علي طعبانين خربانين كفره كفره فشفقاتا بهم يا لا هو ما اخفاها شفقها بهم اخفاها لان علمها عند مين ها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فيون مت الساعه قال ويح ويح وايح ده انكار بينكر عليه السؤال مش مش صح كده بالصح كده ان الساعه اتيات الله ريب فيها فماذا اعددت لها هو ده بقى السؤال ان المفروض دي تتسال كيف استعد للساعه كيف النجاة من اهوال الساعه هو ده السؤال لكن يوم ايه الساعه كام مش بتاعك يعني افرض في قرن ما انتش موجود فيه ها هتيجي تسأل, تسال متى الساعه هقول لك بعد 500 سنه ها استفدت انت ايه ده يعمل لك ايه ده يعمل لك ايه انت هم على ساعتك انت اذا مات ابن ادم قامت قيامته هذه ساعتك يا بابا هذه ساعتك والموت يأتيك بغدى يبقى انت لازم تعمل ايه ها؟ تستعدله هي دي القضية هذه القضية ماذا اعدادك انت مستعد ولا لا لو قمت بكره الصب لو موت انت بكره الصب مستعد ولا لا ده السؤال فقال ماذا اعددت لها هذه بقى للنبي صحح قوله عشان لما تسال تسال كده عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ما اعددت لها كثير الصلاه ولا كثير الصيام يعني انا بصلي الفروض وكل حاجه بس ما بكترش من ها النوافل بصوم رمضان آه بس ما بكترش من النوافل ما اعددت لها كثير الصلاه ولا كثير الصيام ولكنني رجل احب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب هذي بقى شوف الحب انك تبقى محب لمين لله والرسول لله والرسول مش الكلاب البغضين والحقدين والسفله اللي بيتكلموا بهذه اللغة التي نسمعها في هذه الأيام خلاص شوف بقى يعني سيدنا ناس بيقول ما فرح الصحابة بحديث كفرحين بهذا الحديث اللي هو المرء يحشر مع ايه مع من احب الحب لوحده بقى ده حاجه بس لازم يكون مع الاصل اضاء الفرائض يعني هو صاحبنا ما قالش لا بصلي ولا بصوم ما في ناس طالعه كده بقى لا بتصلي ولا بتصوم ولا متحجبة ولا ولا بتنيله تيجي تقول لك ايه انا بحب الله والرسول يا بنت الكذابين ده حب لله والرسول هو ده حب الله والرسول حب ايه حب نفسك ولا بتستغفلينا قل ان كنتم تحبون الله إيه؟ فاتبعوني فتبعون يعببكم الله فمش ما يبقاش جاي تارك للعمل ويقول لك انا والله بيطلعوا كده طلعوا كده تبقى تبقى فنه واحده من اللي بيقول عليهم بقى مثلا الخربله اللي اسمها لا سرطان دي جايب لك شويه خرفانين حوالين منها عريانين ومتنينين بستين نيلة نيله ومش عايزين الاسلام يحكم انت احنا مؤمنين وبنحب ديننا وبنحب الله والرسول قال امال اللي فاجرني بويام ما أنتم مؤمنين امال الباغضين لله وللرسول ليه ما انتوا بتقولوا الله والرسول يعني ايه الامال ايه الاماله هي دعوة هي مجرد دعوه ما قالش أنا ما بصليش ما بصومش ما جاش قال كده يا رسول الله انا لا اصلي ولا أصوم، ولا أصوم، أحب الله ورسوله ما النبي له لكن القضية عنده اه انا ما عنديش كثير صلاه ما بيتنفلش كثير لكن مش الأصل الاصل اه ما بيصومش كثير اه يعني ما بيتنفلش في الصيام كثير ما بيسيبش الاصل الاصل موجود يا ابني الاصل موجود الأصل ده موجود اه ينفع بقى معاك اه احب الله ورسوله لكن توقع الاصل ده ودي تقول احب الله ورسوله هذا كذب محض وافتراء محض غير مقبول بأي حال من الأحوال ده, ده زولة زول رسولة القرآن قل إن كنتم تحبون الله ده رجل الشاعر رجل قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس عظيم لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحبه مطيع مطيع هي كده هي كده فلا بد لا بد نلقي بالا لهذا نلقي بالا لهذا فشوف اه يبقى ادي الحق انما انت منذر من ايه من يخشاها اسمع اللي جاي آية ايه اعلك كانه يوم يرونها اللي هي ايه بقى القيامه الساعه بقى الساعه بقى الساعه وقال كانهم اللي مش حقيقه ده فعلا بس كانهم كانهم اللي مش حقيقي لكن كانهم كانه يوم يرونها اسمع اللي جاي كل البشر يا عام. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاحة لما حتقوم القيامة فعلا سنجزم كأن الدنيا بالنسبة لنا لم تكن إلا عشية أو ضحاحة أقول ذلك كنت نفسك حتى دلوقتي أسأل له هات واحد من إخواننا اللي عندهم سبعين سنة أمانين سنة أقول له عدوا إزاي عدوا إزاي هي كعشية أو ضحاحة كعشيه الله لسه بقول لاهل بيته 52 سنه الواحد مش عارف يعده ازاي خلاص خلاص ساعه فعلا ساعه عشيه وبحا فشوف لما هتقوم القيامه عمرك اللي فات كله هيبقى بالنسبه لك لم يكن الا إيه؟ كعشية أو اضاء عشان كده ربنا عز وجل العمر ده مش هو مش هو اللي, اللي, اللي, اللي تعمل له وتعول عليه اللي تعمله بقى العمر اللي هيطول والعمر اللي هيطول ده يا عم يا هيطول في جنه يا هيطول في نار نسال الله السلامه خلود بلا موت هو ده اللي هيطول بقى هو ده اللي هيطول يا بفظاعتك ونسال الله السلامه يا بحلاوته ونسال الله ان يكون كذلك هذا العمر لكن عمر الدنيا ده كان لم يلبثوا الا عشيه الضحى ايه العشيه كان العرب كده لما يجي يقول له أتأتينا يقول له آتيك عشية أو ضحاة عشيه عشية أو ضحاها. إيه بقى عشية أو ضحاها دي العشية الوقت من الظهر إلى غروب الشمس هذه العشية يبقى العشية الوقت من الظهر إلى غروب الشمس والضحاها ضحى الوقت اللي قبل منه اللي هو من طلوع الشمس الى وقت الظهر الظهر فيقول له يا يعني معناها يا لك قبل الظهر يا لك بعد الظهر لكن في اثناء اللي ها النهار ما كانوش بيتزوروا بالليل مش زي حالاتنا مش زي حالاتنا جايلك الساعه 11 والساعة 12 لا سمره بعد ها العشاء لكن احنا بقى كده ليلنا نهار ونهار ايه ليل وفي ناس خلاص ده ده الطبيعي ده الطبيعي من كم يوم ولا يعني بقول يقول نشوف مين ده انا مثلا بتجيني في اليوم الواحد مجرد ما افتح التليفون كده كل ثانيه تليفون ولا يشغل او بيقعد معايا ثانيه كل ثانية يعني اقفل ترين التليفون اقفل انتريفو يبقى معناها بقى ان انا قاعد على سنطرال معناها بقى ان انا هاكل ولا هشرب ولا هقرا ولا اهنم ولا اعمل اي حاجة خالص وكل واحد بيطلب لازم تكون بالنسبه له فاضي وصاحي ورايق له ففوجئت بتليفون الله كده جاي لي الساعه واحدة ونص بالليل فنبني قال لي هكلمك فانا في العاده خلاص بنمبا في التليفون فساب التليفون مفتوح لاني ابني قال لي, هكلم. ومشافر لي هكلمك ومشافر ولا اعلان عليه فاذا لي كلمك فاذا التليفون مفتوح فالساعه واحده ونص التلفون بيضرب فصحيت من اعلاها نوم على ان اللي بيطلب هو ده ابني فببص لقيت رقم غير رقم ابن قاسم فخلاص رحت قافل في وشه يا المفروض بقى اللي بيتكلسم ده يكون بيفهم يعني خلاص ما قفلت في وشه يبقى معناها ايه يعني يعني المؤمن كيس مفاطي لا تحس ان في قفال قدامك ما بتفهمش طالب تاني راح مكلسم راح طالب تاني راح مكلسم راح طالب تاني رح... يعني عم انت لو بتخبط على باب شقه يا راجل خلي عندك دم ثلاث مرات وخلاص ما فيش بعدين في الآخر بقى والله كده سيقول لك أفجأ بقى بالآتي بقى راح بعيت لرسالة إنتا مش عايز ترد عليها ليه أنا طالب علم وإنتا المفروض ما تكتبش علم ومن كتم علما ألجبه الله بالإرجام من النار يوم القيام وعمال ينهال علي كأن أنا, أنا بقى الغلطان، أنا المقصر فاتغيت أن أنا راح كتبت له رسالة قلت له طلب الادب اولى من طلب العلم وانت بني ادم مش مؤدب لانك لو مؤدب ومتربي وبتفهم يعني ايه علم ما كنتش طلبت واحد تطلب علم الساعه ونص بالليل انت ايه يا ابني انت ايه واحد ونص بالليل طالب علم وزعلان مني وتقول بطلب علم الناس دي بت... الناس دي ايه الناس دي فيا بني خلاص ده العربي اللي ما... اللي ما كانش عنده دين كان بيحترم وقت الليل اللي هو بيعتبروه وقت السكون بيحترموه ما يقدرش يقول له اتيك ليله ما يقولوش بعد كده اتيك عشية او واكل كله في النهار من اول الفجر لحد المغرب اليوم انت ما فيش كسل اليوم زي ما قلت لك بيطلب علم الساعه 1:3 بالليل طلبنا اقومني الساعه ده عشان اطلب علم عشان يطلب علم يا عم مش في وقت الناس بتبقى مرتاحه فيه بتنام فيه ولا انت فاكرني ايه يعني ما بنامش قاعد وواريد 24 ساعه صاحي ما ينفعش فالعشيه زي ما قلت لك الوقت من الظهر الى غروب الايه الشمس ضحاها من الفق اللي هو من طلوع الشمس لحد صلاه, صلاة الظهر, الظهر. فهيجي بقى المرء يوم القيامه عمر اللي فات ده كله هيبقى ها يا اكنه ما لبث الا عشيه اللي هو الوقت ما بين الظهر لحد الغروب او ضحاها اللي هو ما بين الوقت من طلوع الشمس لحد صلاه الظهر ده يبقى عمرك في نظرك تقولي يا هذا الواحد ما حاجه ده ثانيه وعدت والناس الكبيره واحنا بنقول كده الوقت ما احنا من الناس كبيره برضه فاحنا بنقول كده برضه يا بنلاط نقول كده يا اللي فات ده والله انا بحب بالله يعني كاننا ما لبثنا في الدنيا الا ساعه بحلوها ومرها اه في يمطلط علينا بتاعت السجون الحلوه دي اه لكنه كله عد كله عد وفات يا عم فعلا كانه لا يمر علينا الا عشيه او ضحاها دي حقيق دي حقيق دي حقيق فشوف هي كانها دعوه من القرآن الكريم لك لك إنك تغتنم هذا العمر القصير ها لأجل عمر ها طويل اغتنم بقى ده الزكاء مش تضايع الطويل لأجل القصير يعني تضايع اخرتك عشان خاطر دنيتك بل كما قال أهل العلم والله هناك من يضايع آخرته لدنيا غيره يعني ريت حتى عشان إيه ها دنيته كان يبقى يعني فيه حتة عقل كده. لكن لا ده فيه يضيع اخرته لاجل دنيا اه روح اه اه ايه وتجمع فلوسه من الحلال والحرام وهيه وهيه وهي. وتموت وما تنتفعش بالا مليم واللي ياخدها مين? عيالك ما انت عملت ايه? ما انت عملت ايه? ضيعت اخرتك عشان دنيا غيرك العيال تفتكر هينفعوك? مش ربنا قال لك وجا معانا بقى في الصوره الجايه يوم افر المرء من اخيه وامه هيديك ظهره ويجحد هيديك ضهر اللي بيروح يشهد شهاده زور عشان صاحبه ولا قريبه ولا, ولا ولا ولا عمل ايه عمل ايه هو شهد زور عشان ينفع نفسه لا عشان ينفع ايه يبقى ضايع اخرته علشان دنيا غير دنيا غير جوز المحامين اللي هما اللي رايحين يترفعوا عن بسلمتها دي اهو دول بالظبط كده اهو دول بيقدموا اخرتهم علشان ايه دنيا غض مش فاهمين وما بيعملوا ايه ان ربنا قال لهم في القرآن كده ها انت جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل الله عنهم يوم القيامه راح تروح تجادل على على على عريها وعن بعرتها وعن فسقها وعن فجورها ما هيروحوا كده رايحين يجادلوا عن كده حلو يبقى عمل ايه؟ ضايع آخرته على شل ايه؟ عشان غير جزء مغفلين وفاكرين انه هم حلوين بيفهم دي مصيبة والعياذ بالله والمصائب دي احنا بنمر بيها الاسف الشديد ففي ناس كده تضيع العمر الطويل اللي هو الآخرة لاجل عمر قصير وأحيانا تضيع دنيا يعني آخرتها لدنياها وأحيانا تضيع آخرتها لدنيا ها؟ غيرها وهذه الكارثة الأكبر وهذه الكارثة الأكبر ختمت بهذا صورة النازعات تبدأ بعدها صورة عبس نحتاج إلى أن نحدد لها بطاقتها الشخصيه اسمها سنها اللي احنا قلنا عليه يعني عدد آياتها عنوانها يعني هي رقم كام في المصحف الشريف خلاص هي مكيه ولا مدنيه اللي احنا بنسميها بقى ها ها محل لا مش محل اقامتنا محل اقامتنا ده اللي في المصحف ها محل ميلاد بنسميه محل ميلاد يا مكيه ولا مدنيه وبعدين علاقه بقى سوره عبس بصوره الايه النزعات ما دي البطاقه اللي بنحددها كل مره بصوره الايه بصوره النزعات احنا قلنا ان القران مبني على ها الوسط يبقى هنشوف صورة سوره النزعات قفلت ازاي وصوره عبسه ها هتبدا ازاي لازم نراعي اللي احنا قلناه ده ان احنا قلنا ان كل صوره تسلم لما بعدها يبقى هنشوفنا زعاف قفلت فين وسلمت لصوره عبس صوره عبس استلمت منها ده اللي لو انت عايز تعرفه ولو انت عايز تكمله يبقى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر أضجو لا اضق الا تستوقفني لا اسئله ولا كلام انا على صفط وعندي ميعاد الطيارة هخرج على العربيه على المطار ادعوا لي ان انا الحق هقول بس كلمتين صغيرين كلمه لسوادي اخواننا اللي يعني انا انا بزعل جدا والله من لما نيجي نبدي عزيمه والاقي ما شاء الله ناس عندها عزيمه وحاجه حلوه كده وبعد كده كان شيئا لم يكن أخونا الاستاذ مصطفى عمر المحامي قال الأسبوع اللي فات هاتولي توكيلات باسم إن شاء الله عشان انا عايز اخش مع الدكتور عبدالله في مقاضات هذه الفاشلة الفاجره ونعمل قضايا بالأزب أم إخوة دخل وقري وجوه طب اسمك وعنوان ما أنا أعمل لك توكيلات ما شفناش ولا توكيل نعم ولا توكيل الحمد لله ولا توكيل بس إخوة إخوة, إخوة نبلي عزيمة حلوة قوي كلام حلو قوي يا راجل ده احنا ناس بعتت لنا توكيلات من السعوديه من سعوديه جد بجوابات على قناه الحافظ من سعوديه ومن الكويت يعني اللي في السعوديه واللي في الكويت واللي بره والاردن واللي بره اصلا عندهم غيره على دينهم واللي في مصر هنا مش عارف اخواننا يعني ما شاء الله هي بس نبدا عزيمه وسود تطلع يا وقت الجد ما حد ما حد دي مساله محزنه والله مساله محزنه ده احنا جبنا توكيلات للاستاذ صف عمر من بره بفيش ولا توكيل من مسجدك وإيه ولا واحد اللي عملوه عملوه من بره يعني في مكان تاني راح جالي توكيلات باسم والله بعتها من بره ده حاجة تحزن يعني ده حاجة تحزن ده اللي هنعملها دي مش قضية عشان عبد الله بقدره ده احنا رفعين قضايا بمنع المناظر القذرة اللي بتخش بيوتنا بتحجيم السفلات اللي بتتوجد في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات دي حاجه بتخش بيتك وبيتي دي قضيه بقت حق وباطل لما نيجي نخسرها يبقى عيب عليكم والله يبقى عيب عليكم يبقى يعوض علينا ربنا انا بقولها بملي فيها والله اعلم الان يعني الآن يا راجل في اليوب اخوانكم في اليوب انا حزين والله المساجد اللي احنا موجودين فيها مش عايز تشتغل تستبل والناس اللي بره هي اللي غير علينا ايه ده ليه ليه يعني العلم اللي بناخده ده, ده ما اثرش مع الناس في اليوب يوم السبت القادم إن شاء الله على مسافر ورجع يوم السبت على المؤتمر ده عاملين مؤتمر إن شاء الله في قليوب وبقولي اهو قليوب البلد السوق الصغير خلاص ميدان بيبرس إخوة مكلفين صلاة قد جدا وجاي أهل إخوانا الحلوين بتوع أهل العلم الأهل الحق زي الدكتور محمود شعبان والشيخ إسلام هاشم إسلام ومحسن عفيفي ومشاكل جدا مش فاكر أسماء كتير جدا وأمير خضلة وغير وغير وغير وغير وغير وغيره وغير جاي لاحضار المؤتمر ده والمؤتمر تح منصرة الحق وتأييد الدكتور عبد الله بد داعمله في اليوم وإحنا هنا المكان اللي إحنا فيه الناس حتى التوكيلات ما تعملش حتى التوكيلات في, في في مسجد أبوك ليوس آم وأبس الأسماء ولا ولا ما فيش توكيله مش... يا راجل احنا اقسم بالله وده شيء قصر في نفسي جدا وبقسم عليه بالله اتصل بي المستشار محمد نجيب قال لي انت قريب مني لا قال لي انا عندي حالة هنا كان نفسي تيجي تقابلها وحدة نصرانية جايباله توكيل ورايح قالت له انا الراجل ده اللي بيقوله صح واللاز دي بتخرب اخلاقنا صح ولا لي جايبالك ده. وحدة نصرانية والله وإحنا اللي اليوس اللي قاموا اا مفيش مفيش حاجه تحزنك حاجه تحزنك فعلا حاجه تحزن والله يا حاجه الواحد حزين ليها وان شاء الله برده بقول يعني عايزين الناس هتتجمع قصاد المحكمه في شارع الدلاخ في جاليه الاهرام يوم خمستاشر يا ترى ولا مش هنلاقيكوا يا ترى هنلاقيكوا ولا مش هنلاقيكوا حاجه تحزنك يا اخوانا احنا ما اتخلى لنا ونشرب ونعيش في قضايا حق وباطل احنا عشت عشت 30 سنه بمقه في الرمال بتخافوا تقولوا كلمه حق ولا حتى تسمعوها يعني لو جه واحد على الميدان ضوي قال كلمه بتسيبوا المسجد وتمشوا تخافوا تسمعوها الدنيا اتغيرت وما كنتوش انتوا هتغيروا يعوض عليكم ربنا والله يعوض عليكم ربنا ما كناش هنفوق ونتاسف بقى يعوض علينا ربنا يا ترى هنشوفكوا في المؤتمر بتاع يوم السبت ده في مدام بيبرس ولا بتشوفكوا يا ترى هتعملوا توكيلات للاستاذ مصطفى ولا مش هتعملوا يا ترى هنشوفكوا في المحكمه يوم 15 ولا مش هنشوفكوا هقول ايه انا والله ما منتظر لا لا لا مستصر حد يجي ولا مجيش انا عامل قضيه حق واقسمت عليها بالله لو وقفت فيها وحدي ويا ما وقفت وحدي لو وقفت فيها وحدي لكن انا حزين على واقع المسلمين لما يكلمني ويقول في واحدة والإخواننا ما شاء الله الحلوين مش موجودين ده حاجه تحزن ده حاجه تحزن والله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا اله الا أن نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك يا حبيبي الشهر العقاري يا حبيبي الشهر العقاري بتقول له عايز اعمل توكيل قضائي باسم الاستاذ مصطفى سيد العمر ما بحالي موجود معاك وادى الاخوه كروتر يا دعملي وزع كروتر